أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ح ا م ي م والكتاب المبين إ ن ا جعلناه ق ر آ ن ا عربيا لعلكم تعقلون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 و الذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا ن ع م ة ربكم إ ذ ا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين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 و إ ذ ا بشر أ ح د بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه م س و د ا وهو كظيم أ و م ن ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين وجعلوا ا ل م ل ا ئ ك ة الذين هم عباد الرحمن إ ن ا ث ا اشهدوا خلقهم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 قالوا إ ن ا بما أ ر س ل ت م به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المكذبين و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ه وقومه إ ن ن ي براء مما تعبدون إ ل ا الذي فطرني ف إ ن ه سيهدين وجعلها ك ل م ة ب ا ق ي ة في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آ ل ه ه يعبدون ولقد ارسلنا موسى ب آ ي ا ت ن ا الى فرعون وملئه فقال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 ف ا ص ف ح عنهم و ق ل س ل ا م فسوف ي ع ل م و ن